تستمعون إلى باتمان. تأليف محمود حسيب. الناشر دار الرواق للنشر والتوزيع. بصوت رهام حمدي زيدان. صدر عن كتاب صوتي. محمود حسيب باتمان. ستة حارة السرقة. السيدة زينب مصر إلى روحي أبي إهداء إلى أمي الحجم محمود لولا تربيتك كان زماني بس رح بفل في الإشارات أختي العزيزة بجد تنظيم الناس لنا المدام أمو العيال شكراً على الشاي أبو حليب ابني حسن الأورجينيل سوكا ريحة البامبرز بتاعتك مالية الرواية أنا تعميت شئي واخويا أحمد مراد يخليك لا يا عم الحج إلى كل أصدقائي الأنتيخ اللي جايبيني وراء قصر عائلة وين في جاثم سيتي أمريكا تسعة صباحا صدحت الموسيقى فهربت كل العصافير مذعورة أبص الروحي فجأة لقيتني لقيتني كبرت فجأة كبرت تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي وليلي ايه يا مريتي وليلي ايه حكايتي تكونش دي نهايتي واخرت قصتي يدخل ألفريد حاملا صينية وعليها الصحيفة ليجد بروسوان رجل الأعمال الأرستقراطي الشهير وقفا أمام المرأة يستمع إلى الأغنية وعيناه دامعتان ألفريد صباح الخير سيد بروس لقد هربت الوطويت من المخبأ للمرة الثالثة سيدي بسبب الصوت اختيار مميز في الموسيقى سيد بروس أرى أنك زلت مصرا على الذهاب لمصر بروس؟ نعم يا ألفريد لقد تغير هذا البلد الجميل وأشعر أن الشعب المصري في أمس الحاجة لباتمان في هذه الظروف الرهنة ثم أشار بروس إلى مجموعة الشاشات الضخمة لأكثر من قناة عربية ومصرية تبث حالات الفزع في مصر واستغاثات المواطنين من البلطجية والمجرمين ولكن عذراً سيد بروس وماذا ستفعل غاثام سيتي من دون باتمان؟ ابتسم بروس قائلاً لا تقلق يا ألفريد لقد شيلت روبن الليلة ظهر التعجب والانزعاج على وجه ألفريد قائلاً شيلت؟ أرى أن سيدي بدأ يتقن اللغة العامية المصرية أحاول أن أضبط وأحبرش المسألة لزوم المصلحة ولكنني أصدقك القول أشعر أن مصر تحتاج لباتمان أكثر من غاثم سيتي هذه الأيام إنني فعلا خائف على مصر من فلول النظام السابق فإنهم أسوأ من الجوكر والبطريق والآخرين مجتمعين استدرد قائلا بعينين تتلألأ فيهما دموع التأثر إن هذه الثورة العظيمة يجب أن تجد من يحميها ولا تنسى أن باتمان قد أقسم أن يحمي الأبرياء في أي مكان وليس سيتي فقط. يلمح ألفريد سحابة الدموع في عيني بروس، فيقول متأثراً: أرى أن سيدي متأثر جدا بالأغنية. بروس، لقد لمس هذا الفنان الحساس مشاعري. His name is Abdul أحسست أنه يروي صراع نفسي وتمزق بين بروس وين وباتمان. بالإضافة إلى أن العمر اللي بيجري زي عدد التاكسي أبيض في يا ألفريد ألفريد؟ لا تقلق سيدي سوف يحفر التاريخ اسمك بحروف من نور وستكون نبراسا قطاه بروس بسؤاله المهم هل قمت بعمل لازم؟ فأسرع ألفريد بالرد أوه بلا يا سيدي لقد أرسلت للمستر إسام شرف رئيس الوزراء إيميلا يخبره بحضورك بروس؟ عظيم وكيف سأجد هذا الشرف لكي أتفق معه على شارة النداء لو احتاجني؟ ألفريد؟ ستجده في مكتبه بمجلس الوزراء أو في التابع الضمياطي حيث أنني علمت بمصادري أنه يتواجد هناك أكثر من مكتبه بالوزارة يلتفت بروس إلى ألفريد وفي عينيه يلتمع تصميم بلا حدود حسنا يا ألفريد أعد العدة باتمان سوف يذهب إلى مصر من كابتن الطائرة إلى سادة الركاب براجاء ربط الأحزمة والاستعداد للهبوط في مطار القاهرة الساعة الآن الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة درجة الحرارة خارج الطائرة 28 درجة مئوية أتمنى لكم رحلة سعيدة هبط بروس طائرة ناظرا إلى أضواء القاهرة من مكاني قائلا في نفسه لا تقلقي يا مصر باتمان هنا قالها واتجه إلى بوابة الخروج. حين اقترب من ضابط الجوازات وأثناء الاطلاع على جواز سفره سأله الرجل: nature of your visit؟ فأجابه بروس: أهلا بك سيدي رجل الأمن. أنا هنا للعمل والسياحة. بتتكلم عربي. طب كويس. بس دي فيزا مفتوحة. نوع العمل إيه؟ سوف أفتتح شركة لتصنيع المنتج الوطني المصري. تساءل ضابط الجوازات متعجبا وما هو هذا المنتج الوطني المصري؟ رد بروس بفخر حلج القطن المصري الطويل التيلة <تصفيق> الطويل التيلة والمنتج الوطني كمان هم لسه بينتجوه؟ رد بروس مؤكدا على المعلومة التي حصل عليها من الويكيبيديا <تصفيق> بالطبع هذا بالإضافة إلى الأرز وعمالة المصريين بالسعودية الضابط مبتسما طيب لو كده ربنا يوفقك أهلا بك في مصر المرة التانية وقف باتمان أمام بوابة قاعة الوصول الدولي لمطار القاهرة متأففا متفقدا ساعته من حين لآخر محدثا نفسه بأن عربة الفندق سوف تمر لاستحابه كما كان محددا سلفا لقد تأخر سائق أكثر من خمس دقائق وهذا دليل على الاستهتار وقمة الإهمال كيف يتوقع الناس في مصر أن ينتجوا أي شيء مع عدم الالتزام بالمواعيد بعض نصف ساعة اقترب منه شاب أسمر قائلا بالإنجليزية تاكسي تو هوتل سير فأجابه بروس لا شكرا إني أنتظر عربة خاصة وبتتكلم عربي أكيد الأخ من ألبانيا وجاي لازر مش كده؟ لا يا سيدي ولا أحتاج سيارة تاكسي يبقى أكيد من كوسوفو صح؟ دخل أجرية ليه كده يا عم؟ ده نها كريمك ده انت ضيفنا. شكراً لكرمك ولكن عربتي سوف تصل الآن في أي وقت أنت تعرفش إن كل طريق المطار مقطوع والعربيات بتتسرق؟ تسأل بروس مذهولاً وأين الشرطة؟ ها بعيد عنك عندهم ظرف ومش موجودين تمتم بروس لنفسه اللعنة إن مصر تحتاج باتمان بشدة يجب أن أبدأ فوراً ثم التفت إلى السائق قائلاً حسناً يا سيد سوف أذهب معك خدمك علاء حسنا يا إلى هيا نذهب إلى فندق الفور سيزون علاء يا برنس مش إلى آه, آه اللي عنيه مش كده أعرفه اسمه الفور سيزون صح يا بشي نورت مصر شو نتكفين قاطع الطريق بسرعة كبيرة يتكلم علاء والبرنس منين أمريكا سيتي آه عارفها دي كلهم هناك حبي وحضرتك جاي مصر عشان شرم الشيخ صح يا باشا؟ أصلنا كل حبيبي في شرم وممكن أخدمك أجابه بروس مستغرقا في التفكير لا من أجل الثورة فسأله سائق متشككا عشان الثورة؟ وهي مالها الثورة يا باشا تحتاج العون آه يبقى حضرتك من بتوع الهلال الأحمر أجابه بروس تقصد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا ليس هذا هو السبب معلش يا برينس أصلا تشكلك جرم كده وجامد يعني عامل زي بتوع الجيش في الأفلام الأجنبي ومش شغال في الهلال الأحمر ومش جاي شرب وجاي عشان الثورة فحبيت أسأل بس وادينا بنسلي نفسنا قال بروس مغيرا دفة الحوار وأنت يا سيد إلاء ما هو رأيك في الثورة فأجاب علاء بسرعة قائلا فل الفل ورجعت كرامتنا وشباب الفيك بوس رافعوا راسنا أراد بروس استدراجه في الحديث ليعرف رأيه الحقيقي ولكني أظن أن الشباب بيزودوها شوية ففوجئ بصرخة علاء مجيبا آه والله خربوا بيوتنا الله يخرب بيوتهم وخربوا البلد وأكمل علاء قوله في نفسه شكل الفنان عمر مصطفى والست عفاف شعيب عندهم حق الجواسيس الأجانب جايين مصر عشان يخربوها يا ولود الكلب والراجل ده عمال يسأل وانا بخور زي الجردل ثم استدرك علاء عموما ربنا يكرمنا عشان احنا شعب غلبان ما تقلقش نفسك بينا انت يا باشا ثم امسك علاء هاتفه المحمول ايوة يا ابن والدي معايا مصلحة خدمة للوطن مستورة انا هخش عليكم بس عاوزو يتروق احسن شكله من اياهم لا مش شمال بس مش تمام ماشي يا كني انا دخل عليكم اهو فجأة وجد بروس السائق يدخل الى طريق فرعي فسأله بانزعاج لماذا تركت الطريق الرئيسي؟ أصلا لسه مكلم أخوها في العربية الأجرة بتاعته وقال لي أنهم أفلين الطريق قدام وأنا هخش من هنا اختصار يعني فرد بروس متشككا حسنا لا توجد مشكلة استمر السائق في الطريق الفرعي حتى قبلهم في نهاية الطريق كمين بدائي مغلق بمجموعة من براميل البناء وإطارات السيارات المشتعلة مجموعة من الشباب واقفين يلوحون للسائق بالتوقف بروس ما هذا يا إلاء؟ ما تقلقش يا برينس دول رجالة اللي كان الشعبية وبيحمو المنطقة عشان خطر مصر يا حبيبتي يا مصر وهل سنتوقف؟ لا ما تقلقش دول هيشوفوا الرخص ونتوكل على طول واقترب منهم شخص يبدو من ملامح وجهه أنه ليس مدرس تاريخ وإنما قد تم تعليم مادة الجغرافيا على وجهه من قبل وفي فمه سيجارة نصف مشتعلة قائلا بصوت أجش سمع عليكم البطاق ورخصة الدبابة دي علاء ماشي يا برنس بس البشا ضيف من بلد بره ها آه ينور طب حضرة الساح ينزل عشان يتفتش رد بروس بنزعاج لماذا يا سيدي تريد مني أن أنزل من السيارة ثم إني مواطن أمريكي ولدي جواز سفري الذي يثبت هذا أجابه كني ضاحكا هدى عصابك يا عمنا ها ها ها إحنا إنك معكش متفجرات ولا حاجة فقال بروس بغضب وهل يبدو أنني أخبئ شيئا في ملابسي ثم هم بروس بفتح الباب والنزول لكي يلقن هذا الأحمق ما يستحقه من الرد وإذا به يسمع صوت المميز الشبيه bصوت ماكينة الحلاق الكهربائية وفجأة تتراخ القبضتها ويسقط خارج العربة مثل كرة اكتشفت قانون الجاذبية للمرة الأولى ثم تززز و تزز أخرى والتيار الكهربية يهز جسده بجنون فيصيح الرجل الذي استوقفه كفاية علاء هاتموت أمه عيل ابن كلب محرف من أول الطريقة عمال يرغي يرغي فقلت له هينزل يحكي فقلت أخلص بالإلكتريك إحنا لسه هنحكي يلا يا كني قلبه وخلص عشان أرمي أمه على الدائرة. قال بروس بصوت متهاون وضعيف لماذا أيها الحقيير إنني سوف أخرسه حذاء كني الذي غاص في وجهه وأطفأ الأنوار كني يلا يا علاء يلا يا كابو أنا عاوز أكمل الصهرة بالزير الرياضي بس علاء ضاحكا <تصفيق> طب ولو مش لابس يا كني يبقى هيبات هو تهوية تحت <تصفيق> ويبصق تأكيدا على استمتاعه أصوات سيارات وأضواء وضجيج يرتفع وآلام وإحساس مؤلم بعودة الحواس ببطء يفتح بروس عينيه يتحسس وجهه فيجد عينه اليسرى مغلقة بسبب حذاء كني الذي ترك توقيعه على وجهه يقف ببطء مستندا إلى كوعه فيجد أنه بلا ملابس إلا الداخلي منها والذي يزينه علم أمريكا بنجومه الصفراء المتعددة وأمامه مجند من الجيش يحدق فيه المجند <تصفيق> أنت مين؟ أنا بروس وان مواطن أمريكي وأطلب أن أذهب إلى سفارة بلادي فتساءل المجند سفرت أنه بالد قال بروس ممسك الرأسه من الألم يا سيدي أنا أمريكي إنني أريد أن أذهب لسفارة أمريكا آه حس كده بلغ سيادة القائد الأول ويجري مهرولا نحو القائد الجالس بداخل العربة العسكرية وهو ملتف ببطانية صوف يكاد بروس يبكي فهو للمرأة الأولى يحس بالعجز دخل السفارة صامتا متأثئ الرأس وجميع الأنظار مسلطة عليه. حتى وصل إلى غرفة الانتظار يرافقه أحد ضباط الجيش لينتظر موظفة السفارة الضابط لينا في أرض زراعية على الطريق الدائري وبين عليه أنه تعرض للسرقة والضرب وهو بيقول أنه مواطن أمريكي لكنه معهش أي إثبات الموظفة لا توجد مشكلة سوف نتأكد من قوائم القادمين ونشكركم على المساعدة الضابط تمام هو الآن في عهدة السفارة الأمريكية شكرا بعد عشر دقائق عن طريق البصمة استطاعت السفارة التعرف على هوية وبيانات بروس موظف السفارة مy نم بيل دير sir هoو can i help يو رد بروس بخجل خبر في البوبو يوقع يح خبور خبور بيوجع صح عفوا المؤلف يستخدم جوجل للترجمة فاختار من الإنجليزية للفارسية خطأ بدلا من الإنجليزية للعربية تم التعديل رد بروس بخجل اسمي هو بروس وين رئيس مجموعة شركات وين لقد تعرضت للسرقة والضرب بيل؟ ميستر بروس، أنا شديد الأسف على ما حدث لك، فهناك حالة فلات أمني كبير في مصر، وأظن أننا قد أعلن في كل وسائل الإعلام أن مصر ليست صالحة للسفر في مثل هذه الأيام. أعرف، ولكن كان يجب أن أحضر من أجل الأعمال. بل بصوت خفيض، ولكن عقود إعادة الإعمار لم تحدد بعد. بروس متسائلا، إعادة الإعمار؟ إعمار ماذا؟ إننا لسنا في العراق على ما أظن يا مستر بيل بيل مستدركا آه إذن أنت هنا من أجل عمل قائم بالفعل مستكملا بخبث. ثم سيد بروس كل الدول العربية محتاجة للإعمار عاجلا وآجلا بروس منهي الحوار. عموما مستر بيل هذا ليس موضوعنا الآن أنا أريد استخراج نسخة من جواز سفري ومحاسبة الفاعلين بيل؟ لقد بدأنا إجراءات استخراج نسخة من جواز السفر ولكن تبعاً للظروف الحالية سوف يتأخر عدة أيام وهذا أيضاً ينطبق على من اعتدى عليك لأن أجهزة الأمن لا تعمل وعموماً سوف تقدم لك السفارة مبلغ ألف دولار على سبيل التعويض تضاف إلى ضرائبك فور رجوعك للبلاد حتى تستطيع أن تتدبر أمور الإقامة لحين استرجاع جواز سفرك ويمكننا أن نتدبر لك تذكرة عودة لأمريكا روس ولكنني لن أغادر قبل أن أكمل مشروع دل. سيد بروس اسمح لي إن أي فرصة استثمار في مصر هي مغامرة غير محمودة العواقب أو المخاطر كما أن السفارة أو الحكومة لا تحبذ وجود مواطنيها في مثل هذه الظروف الصعبة فرد عليه بروس بحزم لن أغادر فاستدرك بيل مهدئا إياه لكما تريد معموما يمكنك أن تعود بعد بضعة أيام لاستلام جواز سفرك أو يمكنك الاتصال مسبقا على هذه الأرقام موتيان بروس بطاقة يزينها علم أمريكا وعليها أرقام هواتف في السفارة وأرقام مكتبه شكرا مستر بيل في أي وقت مستر بروس ورجاء المتابعة مكتب الاستعلامات اللوجستي في السفارة قبل الاقدام على أي فعل في هذه الأيام العصيبة سوف أفعل خرج بروس من السفارة مرتديا سروالا جينز وتي شيرت لا يعرف ماذا يفعل فجأة اصطدم بشخص عفوا سيدي الشخص ولا همك يا خواجأ انت شغال في السفارة؟ لا طيب تعرف حد فيها؟ لا يعني امريكاني وخرج من السفارة وما تعرفش حد جوه؟ سيد العزيز لا علاقة بكوني امريكي وان اكون عاملا بالسفارة او ان اعرف احدا بها لماذا كل هذه الأسئلة محصوبك سك الاسطورة بس انت مين اللي شايلك في وشك جامد كده؟ اوبا ده عمل معاك الصح فاجابه بروس غاضبا اولا هذا شيء لا يخصك ثانيا ماذا تريد مني بالضبط يا سيد أسطورة؟ لا برنس سوكا مش سيد وما تزعلش يا برنس حتى رمبو بيشيل في وشه في الأفلام عادي يعني ثم أنا كنت عاوزك تكلم لي أي حد في الصفارة يعني علشان تمينهم وكده لحسن أنا كل شوية أقدم على فيسا وأطرفت مع أن شغلانتي مطلوبة قوي في بلادكم بروس ساخرا وماذا تفعل يا أسطورة؟ أولا سوكا قبل الأسطورة وشكلك كده ما بتشوفش منى الشاذلي في العشرة مساء ولا معتز الدمرداش بروس لا ده الاستاذ معتز حلف بالطلاق اني معجزه القرن على الهوا كده قدام الناس وقال يا سوكه عليا الطلاق انت معجزه بروس بينفذ صبر ايوه يعني بتعمل ايه بص حضرتك لو انت متابع سيرك جمصه الدولي هتعرف انا بعمل ايه ولو مش متابع بقى هتعرف ان اخوك اشهر لاعب جمباز لمؤاخزة في سيرك جمصه الدولي وأشهر نقاش في السيدة زينة بعض الظهر يعني هوية يعني زي الرسم بالزيت والأسطورة ضلق بفلمهنة بروس مونديشن؟ غريب يا سيد سوكا إنك تذكرني بشخص أعرفه جيدا مع الاختلاف طبعا سوكا؟ نقاش بردك مستر كان بسرعة نقاش من السيدة عيشة صح؟ شبهي كده واسمه أسامة عرعر على فكرة يا باش الودة ابن كلبه حرامي وبيقلب في الميون وبيسرق الزبون و... قطعه بروس قائلا ليس هذا يا سيدي أنا لا أعرف السيد عرعر أنا أتكلم عن شخص آخر أعرفه في أمريكا سوكا من بقك لباب السماء يا معلم يا ربك تبهالي ومن لعيني برؤية تمثال الحمرية بروس بغضب أولا اسمه تمثال الحرية Liberty Statue Liberty Statue ثم لماذا تريد الذهاب لأمريكا بهذا الشكل سوكا إيه عام أنت مش أمريكاني أصلي ولا إيه أمريكا يا برنس عن الموزز والحياة الطريق وتروح تفسي في أي حاجة هناك وتعيش باشا اشي عربيات واشي موبايلات ده طبعا بخلاف حفلات الويك اند والسكر والبرداع والنسوان اللي بتبقى يمين وشمال ثم لا مؤاخذه المصري رفع راس العرب في أمريكا الواد زيزو برايس بتاع السايبر بيقول لي النسوان بتموت على المصريين على السمعه تماسيح النيل يا برينز. احنا الفراعنا يا حاج يعني برج القاهرة واخد لي بالك يعني المسلات واخد لي بالك برضو يعني اسياخنا طولها كام اسياخنا طولها صح بروس أظنك متأثرا بما تراه من أفلام يا سيد سوكا وقد تجد أن الحياة في مصر بها متعة وتغيير أكثر مما تتخيل سوكا يا عم صلي على اللي هيشفع فيك متعة إيه وبتاع بالنعنع إيه بس معلش أصلك ما تعرفش عن مصر غير الهارم والجمل المطبوع على التشيرتات بتاعت شرم الشيخ يا عم ده حتى الشيوخ عندنا بتتشرم، فما بالك بواحد زي بروس منهيا الحوار وهو يهمه بالتحرك مم. عموماً مستر سوكا فرصة سعيدة للغاية وكنت أتمنى مساعدتك سوكا؟ استنى يا عم مساعدتك إيه هو لا بقولك علي جم في مستشفى السرطان ثم أنا غرض إن والله أنت هنا وفي الكام يوم السود دول كلبة بلدي حبلة لمؤاخذة هيتنصب عليك يا هتموت فتسعد دقري أنا غرض حميك، أنا حبيتك لوجه الله يعني من لوف رد بروس بضحكة ساخرة <تصفيق> كما هو الواضح إنك لا تعرف معنى الكلمة من لعب جيدا وما تعنيه ثانيا أنت تحميني أنا؟ لا شكرا سيد الأسطورة أنا أستطيع حماية نفسي جيدا رد سوكا متهكما <تصفيق> موبايا يا عم أحزية الأسيوت مأت 45 لا تزال على وجهك بروس بحرج <تصفيق> عموما سوف أتوجه إلى الفندق الآن سوكا براحتك يا برينس بس انا بقولك خد بالك يا صاحبي انت في زمن الوحوش حوش يا رب حوش تانكيو متثقل الخطى الى ميدان سومين بولافار، واذ فجأة يجد امامه شاب يرتدي بنطال جينز منتصخا مرسوما عليه علم مصر وتيشيرت مطبوعا عليه 25 يناير وعلم مصر وعلى وجهه مرسوما علم مصر ويحمل علاب الالوان الاحمر والابيض والاسود الشاب 5L E for the revolution plus شكرا ايه يا عم نفعنا عشان خطر مصر ثم انت بتتكلم عربي يعني اي حاجة طيب جوز جنهات عشان خطر الثوره قلت لك شكرا سيدي الشاب بغضب ايه يا عم انت ما بتحبش الثوره ولا ايه عشان خطر الشهداء بتوع 25 يناير اللي ماتوا في احداث يناير في الوقت نفسه تقترب امرأة متسربله بالسواد وتحمل لوحة مكتوب عليها تبرع من أجل نظافة ميدان التحرير وتوجه كلامها للشاب بصوت عالي جرى يا ناصر الناصر دي بتاعتي وأنا واخدها من أمهشام سيب الرجل يا ناصر ولقت في حتة تانية ناصر جرى يا مارا هو أنت اشتريت الميدان أنت وأمهشام مش هنعرف نسترزق ولا ليه وفجأة بدون مقدمات ترمي المرأة علب المناديل على الشاب والآخر يرمي عليها علب الألوان ويجد بروس نفسه في منتصف المعركة ويحاول أن يفرق بينهم وفجأة تقترب امرأة شديدة السنة تترجرج تحت ملابسها اللامعة تزعق بأعلى صوتها المبحوح فك من بعد يا ولد الكلب امتثلا كلامها كما السحر ولزم كل منهما مكانه توجه المرأة كلامها لبروس معلاش يا خواج أنا مصر يلا يد منك يا يولد الشحاتين كله يرجع الميدان يلا يولد الكلب قبل أن يرد عليها بروس تختفي المرأتان والرجل في أحد الشوارع الجانبية ويجد من يضحك فيلتف فيجد سوكا مستنيدا على عربة وفي يده سيجارة وهو يقول له شاء على فلوسك يا عم الناصح فيفتن بروس للموقف ويبدأ البحث كالمجنون بجيوبه ليجدها خاوية تماما حتى بطاقة مسؤول السفارة غير موجودة فيجري بكل قوته ناحية سوكا ممسكا بقميصه صارخا إنكم عصابة وحثالة أين أموالي بدلا من أن أقضي عليك؟ سوكا الله الله ليه كده يا هو انت مش قدر تتشطر على الحمار هتقفش في البردعة ولا إيه؟ وأنا مالي إنكم تشكيل عصبي واحد أنت تشغلني بحوار تافه حتى تسرقوني أليس هذه هي خطتكم القذرة؟ ايه عم جو الموالد والختمة الشريفة معرف وانت زبون الصراح سمعيب كده يا صاحبي لما تمسكني المسكة دي انا مش عاوز اعمل معاك العدلة عشان انت ضفنا في البلد ترك بروس ملابسه فعلا ونعم الضيافة لقد سرقت وتم الاعتداء علي واهنت في اقل من 24 ساعة هذا رقم قياسي حتى بمقاييس امريكا معلش ما يقعش غير الشاطر وانت شاطر بزيادة يا قالك كريم اسمه ايه بروس بروس وين عاشت الأسمي يا بروس وما تقلاش أنا هرجع لك فلوس أنا أعرف كبير السريح ده حبيبي وبكرة أو بعضه بالكتير تكون فلوسك عندك يا عم النجم بس انت دلوقتي هتعملي أجابه روس بحنق اسمي بروس وليس أبو الروس، ولا أعرف ماذا سأفعل وبدون مال لا أستطيع أن أذهب للفندق كما أنني لا أستطيع أن أطلب مالا اضافيا من مسؤول السفارة آه شت شت يا برينز زهدى مش كده عموما انت ضيفي النهارده يحلها الحلال ثم من بروس لبروس فيش فرق. رد بروس بخجل اشكرك يا سيد سوكا واعتذر عن اسلوبي من قبل واعيدك ان اعوضك بمجرد ان استرجع مالي وجواز سفري سوكا اعيب يا عم الحج وانت بتكلم مهند ولا ايه يا عم ده لو ما شلتكش الارض نشيلك فوق روسنا اتفضل معاي انا ركي المكانة هنا على جنب للمرة الاولى يجد بروس نفسه راكبا خلف سوكا على ظهر موتوسيكل مكتوب عليه هونتا واسم أبو حوى يزين لوحة الأرقام الخلفية مخترقين طرق مصر القديمة وسوكا يتمايل ويسب راكبي السيارات جميعا بالإضافة لقيامه بدور المرشد السياحي لبروس صرخ سوكا بصوت عال حتى يتغلب على صوت موتور الموتوسيكل قائلا أنا باه سكن فأطهر بقاع الأرض سرة البلد مصنع الرجال يعني بلد القنبلة بروس متشككا هيروشيما؟ سوكا ضاحكا من جهل بروس السيدة زينب يعني بحة يعني النصرية يعني شارع السد يعني المقام يعني العيل بينزل من بطن أمه ومعه سلاحه احنا دلوقتي هنكون لقمة ونشد على الفيلا بتاعتي بروس لا لزوم للتكلفة يكفيني المبيت سوكا لا جرى ايه عم انت عاوز تشايلني الغلط؟ عيب ما تقولش كده سمحنا هنأكل شوية مخاصي على شربة كوارع علشان نزبط انت اكيد جعان بروس شكرا ولكن ما هي المخاصي سوكا؟ لقد قرأت عن الاكلات المحلية واعرف الكوارع ولكنني لم اقرأ عن هذه المخاصي سوكا مبتسما لا اخز البيت يعني الفيتامين كله بروس أعرف فوائد البيض طبعاً ولكن هل هذا البيض لطائر معين؟ سوكا ضاحكاً <تصفيق> آه طائر الحمامة <تصفيق> داخلين حارة السرجة يترجل سوكا ويساعد بروس على النزول من المكانة وهو في حالة إعياء شديدة سوكا انت شكلك ملكش في المخاصي بروس وضع يده على فمه محاولاً عدم التنفس بقوة لا ولكن كان كد... يجب أن تخبرني ما هي المخاصي قبل أن ننهي على طبقي سوكا ضاحكا <تصفيق> كلها كم يوم وإنت اللي هتبص إيدي عشان ناكل تاني ده إدمان بس إنت نمو سبها تمشي في الدم صعد بروز خلف سوكا لمبنى متهالك حتى وصل إلى السطح قام سوكا بفتح باب خشبي قائلا اتفضل يا برينس فيلا سوكا الأسطورة أم مدينتي نظر بروس لسطح المنزل المتهالك الذي يشبه البيت الخشبي وبقايا الأثاث المترامي في كل أنحاء المكان قال بروس في توجس هل سننام هنا؟ سوكا؟ لا طبعا ده خارجي يعني حاجة كده زي البانوراما أما الليفينج والنوم فجوه اتفضل معايا يا بروس اتفضل, اتفضل. بيتك ومطرحك معليش الدنيا مكركبة شوية نظر بروس للمكان وما يشبه السرير البدائي في ركنه شد انتباهه وجود تلفزيون لا يقل حجم شاشته عن الأربعين بوصة موصل بغابة من الأسلاك والوصلات بروس؟ غريب هذا التلفاز سوكا؟ آه ده جبته من يوم جمعة الغضب تأسيد علشان متابعة الأفلام وكده ومركب له وصلة من عند الواتزيز وبرائز بتاع السايبر بس إيه حاجة كده شغل فنادق كل القنوات الأصلي وبس بس الوات زيزو بن الكلب بقاله فترة ما بيجبش غير أفلام نسوان تخينة ونسوان صدى وفيلم البواب وامراته وأنا قلت له لو مرجعش الروسي تاني وحيات أمي ما نمدينه اشتراك الواصلة سأله بروس بصوت عالي آه تقصد أفلام إباحية؟ قطاه سوك هامسا إباحية إيه؟ وأباجية إيه يا عم؟ وطي صوتك اسمها لحمة أو بسبوسة علشان في بنات في البيت والست ما حاسن بتخاف على بنتها قوي بروس من هي هذه المحاسن ومن هي ابنتها؟ همس سوكا مشيرا لبروس أن يخفض من صوته يا أم وطي صوتك المنور بيسمع والدنيا ليل نام أنت وبكرة أقول لك كل حاجة هجيب لك جلبية واسعة نم بها عشان تاخد راحتك بروس لا شكرا سوف أنام بملابسي مفترشا الأرض تاركا المرتبة لبروس حتى ينام قال سوكا ريح أنت على السرير وبكرة تتعدل نام بروس نواً مضطرباً مليئاً بالكوابيس كوابيس لأول مرة يحلم بها حيث يأتي الرجل البطريق حاملاً طبقاً مليئاً بالمخاصي ويضعها في فم بطمان المقيد ويضحك ضحكته المميزة وصوت سوكا يتردد من بعيد هو دال أفاق والعرق يغمره وإحساس بحرارة غريبة وحالة جديدة عليه تماماً نظر مستوعباً ما حوله ببطء فوجد باب المكان مفتوحا وسوكا جالسا بالخارج ممسكا بكوب فقام متفاقلا سوكا صباح الصباح يا حاج الساعة خمسة العصر أنا قلت أنت قابلت رب كريم مش نايم بروس آه لقد نمت وحلمت بكوابيس غريبة والإرهاق كان العمل الأكبر والمخاصي كانت العمل الأعظم آه ما أنا كنت سمعك بتنازع وانت نايم قلت خش الغطيك لتكون متهوي من تحت لقيتك عملت تقول ماذر فكر ماذر فكر قلت أكيد دي الحجة وإنت بتحن أصل الواحد في الغرب دايماً بيفتكر أمه في المنام أنا كنت كده برضك ده أنا لما كنت شغال في ليبيا ولاد الكلب اللي معايا في السكن عارفه اسم أمي من كتر ما كنت بحلم بيها إلى أصل أقعد أنت وأنا هزبط لك في طر مولوكي شاي بروس أنا لا أعرف كيف أشكرك يا على هذا الكرم وأشعر أنني متطفل عليك عيب عليك ما تقولش كده والنبي هزعل منك جلس بروس وأمامه أطباق الطعام يغلب عليها اللون البني فعزم أن يسأل ما هو المحتوى حتى لا يصدم مثل البارحة فبادر بالسؤال متوجسا هل من الممكن أن أعرف مما يتكون هذا الطعام؟ سوكا <تصفيق> انت خايف ولا يهي؟ لا دول شوية فل وطعمية وبرنجام مائلي وخد بصلة دي علشان البلغم أكل بروس بينهم حتى امتلا وأصبح غير قادر على التنفس واو فانتاستيك سوكا هنا يا برنس نحبس بشاي لحسن مايفكش خرصانة الفول دي غير شوية من الكوبيا بتاع الكفار جلسان بجانب سور السطح سوكا مشمرا عن ساقين نحيلتين من تحت الجلباب وبروس يحاول ابتلاع الشاي واحتمال مرارته ناظرا لسوكا سوكا ايه تقيل شوية اصل ده نوع نظيف يعني مش مسايد اصل انا بحبه تقيل سكر زيادة عشان يزبط ويعلي ثم أعقبه مخرجا من جيب جلبابه جي سيجارة ممتلئة على غير العادة ويشعلها قائلا صباح الجمال مادا يده بالسيجارة المشتعلة إلى بروس بروس ما هذا أنا لا أدخن ثم هذه السيجارة شكلها غريب على غير المعتاد سوك مبتسما آه دي استباحة. يعني الدماغ الصباحي عشان نعرف نتعامل مع البشر والبشر التانين برضو بيبقوا مصطبحين عشان يعرفوا يتعاملوا معانا أصل البلد كلها لازم تعمل كده وإلا ما حد شايفها حد. <تصفيق> بروس متشككاً أنت تعني أنه نوع من أنواع العداد بعد وجبة الإفطار في مصر سوكا أيوان هي عدادات. عد معايا بقى من أول السطر بروس مدن يديه متردداً سوف أجرب مع أني أعرف أنه لن يعجبني لأنني لست بمدخن و بعد مرور ثلاثين دقيقة سوكا ممسكا بحلة يستعملها كطبلة وبروس يربط إشارب قديم حول خسره ويرقص سوكا بصوت جعوري مغنيا يلا يا بلوطويت طر لنا جنب الحيت اعمل لنا زيته وتنطيت وساسا ساسا ساسا ساسا سيد يا سيد وبروس يرد سيد يا سيد بعد مرور ثلاثين دقيقة أخرى سوكا ممسكا بسيجارة وعينيه تدمع متأثرا وهو يكلم بروس يا حول الله يعني ابوك وامك تغزوا قدامك وانت كنت عايل صغير ومعرفتش تعمل حاجة مع اللي غزوهم بروس باكيا ومنخاره ويسيلان، وهو ينشر: لا يا سوكا لم استطع فعل شيء وهذا ما جعلني أصبح باتمان حتى أجلب العدالة للضعفاء. ثم أبواي لم يغزى بل ما ترمي بالرصاص سوكا سد سد مش كده يا برنس انت هتعمل فيها تامر حسني أنا كده هاخد عنك فكرة غلط مفيش رجل بيعيط الحريم بس ثم أنا أبويا سابننا كمان ومعرفش عنه حاجة أمي لما تمت عشر خمستاشر سنة سابتني في المدلد بتاع السيدة وسافرت على سيرك جمصة وعاشت هناك على أقل الحج والحجة ماتوا شهدة معلش بعد ساعة سوكا وبروس نائمان وكل منهما يحتضن الآخر فتح بروس عينيه بعد أن أيقظه نور الشمس المركز عليه ونظر حوله فوجد سوكا مشعلا سيجارة ناظرا إليه بنظرة بلها أخوية. بروس ما هذا الزفت الذي جعلتني أدخنه يا ملعون سوكا ملعون إيه وجو أفلام وإسلامه ده يا عم يعني دزمبي أنا كنت بوقب معك في الصح بروس ما هذا المخدر اللعين؟ لقد تعرضت لمخدر الزهرة الزرقاء من قبل عندما كنت أحارب كهنة راز الجول ولم يحدث لي مثل ما حدث سوكا معلش أنا أول مرة تسطل كده برضو الوقت حمدد لإسكندراني بن الكلب شاكله هرش على بنج وكيميا مع إنه قال لي إنه أصلي أصلي يعني على بوه بس لما شوف وش أم والعكر بروس بحزب سوكا اني اعتمد عليك بعدم الافصاح عما عرفته بخصوص شخصية الحقيقية سوكا متفاهما اوه انت اصدك يعني موضوع انك اتعلم عليكم من الصغر وبوك امك اتغزق صد عينك وانت واقف زي ذكر البط وكده يعني؟ ايه سرك في بير. بروس بغضب لا ليس هذا انا اتكلم بخصوص شخصية باتمان ثم للمرة الالف ابي وامي لم يغزاه لقد تم اطلاق النار عليهما سوكا مستدركا بغباء آه انت قصدك موضوع الوطويت وحوار البير السري وان في واحد اسمه البطريق والجوكر او الشايب وكذا واحد غيرهم معلمين عليك كده وبياخدوك ورا البير السري تقريبا مش كده ولا ايه انا كنت فاكره كلام كيف <تصفيق> بروس بغضب معلمين عليا ايه ومن الذي بياخدني ورا البير السري سوكا بصوت خفيد قلق يا عم عادي استخد بالك بقى لان العيال دي مش مجرمة ولا تيجي حاجة جنب حسن الدكش وبلاش تحك معاه هنا في الحارة لأن الحارة دي بتاعته تسأل بروس بسخرية حسن الدكش؟ من هذا الدكش الذي هو أعتى من أعدائي؟ سوكا أعدائي إيه وبتاع إيه؟ ده بقى بتاع كله يعني إجرام تلاقي، قتلة تلاقي، خطف تلاقي، مخدرات تلاقي يعني كارفور الجريمة في السيادة. قبل الصورة كمسجل. وعليه أمر اعتقال من وزير الدخلية ضنايا العدلي وسمعت ان الوزير حلف بالطلاق مرة في الوزارة انهم لو ما جابوش حسن الدكش هيحول كل اسم السيدة زنب لزباط مرور والباقي جهل مادني بعد الثورة خلاص ما بقاش في غير حسن الدكش وما فيش طوبة بتتحرك في الحارة إلا بإذنه روس لقد جئت مصر خصيصا لكي أحمي شعب مصر من نوعية هذا الدكش ولكني بدون أدوات وزي لأستطيع لا أن أتحرك إنني بحاجة إلى استلام سيارتي من الجمرك حتى أستطيع إخراج عدتي من الصندوق السري بحقيبة السيارة سوكا يا عم تحمي مين وحاجات إيه أنت لسه السجارة شغالة معك ولا إيه ثم حسن ده برنس إجرام يعني مش سهل ثم كمان هو مضبط المعلمة مع حسن الكخ صاحبة السرجة والبت بنتها في حكم الموزة بتاعته والمعلمة هي صاحبة البيت ده ومش ناقص لقي نفسي في الشارع يا عم الحلوة انت. كلها كم يوم وترجع بلدك. وأنا اللي هشيل الطين. بروس. لا تقلق يا سوكا، إني أعرف كيف أتعامل مع هذه الكائنات الشريرة، إنها كائنات تتغذى على ضعف الآخرين وتزدهر وتنمو كلما ظلت بدون رادع، ولهذا لا بد أن يتصدى لها باتمان. ثم من هي هذه المعلمة محسن القخ؟ هل هي من عائلة الدكتور روبرت كوخ مكتشف الدرن؟ سوكا؟ لا، الكوخ دايب أبوها، الله يرحمه، أصله كان شغلة مؤخزة في الصرف الصحي، وطرنشات مصر القديمة كلها يا ما سلكت على ايده بس هو الله يرحمه ما تغرقان جوه طرنشم القفيون مش من الدرن وجوزها المعلم حمدي الوحش صاحب الفرن والسرجة بس هو مستحملش اصل المعلمة كانت مراته التالتة وشكلها كده كانت عليه يا دوبة اتجاب منها البت ابتسام وقابل وجه كريم والمعلمة هي اللي اخدت السرجة واشترت البيت اللي فيه السرقة وعلمت بنتها على عالي عالي يعني دبلون لغته ترجامة علشان تتبهى بها لما يقيلها عريس بلوس اوه حكاية مشوقة ولكن ليس هذا هو المهم الآن انا اريد ان اذهب الى منطقة تسمى بورت سائد لكي استلم سيارتي او على الاقل اخذ منها اشيائي لانني مؤكد بدون جواز سفري لا استطيع ان استلم سيارتي اوه اللعنة اشعرك انني اسير عكس إرادة القدر سوكا يا عم ما تقلقش بخصوص حاجاتك والبزابورت انا هنزل لكبير السريح واشوف لك حاجتك دي مع مين اما بخصوص بورس عيد فدي بلد تانية يعني عاوزة صافر وفلوس وانا كان نفسة ديك يا صاحبي بس انت عارف الظروف اليومين دول ولا في شغل قاشى ولا حتى مولد الواحد ينفع يستنفع منه بلوس لا يا سوكا يكفي ما تفعله معي انا لا استطيع ان اطلب منك أكثر من هذا سوكا خليك أنت قاعد هنا وعمل لك كباية شاي وقبل ما أنا أخذ المكنة واشوف كبير السريحة وارجع لك بس والنبي يا شيخ ما تعمل أي حاجة ولا صوت لو حد طلع السطح خش أنت جوه وعمل ميت لحد ما ينزل مش طلب حورات مع المعلمة ماشي يا الروس بروس, بروس بنتينان حسنا يا سوكا لا تقلق وشكرا للمرة الثانية وأعدك أني سوف أكافئك وسوف أفعل ما أستطيع حتى أساعدك على أن تذهب إلى أمريكا سوكا مبتسما والله أنا كان قلبي حاسس إنك ابن حلال وحد واصل في أمريك أنا هنزل ومسفت سفت السكة وارجع بس زي ما قلت لك ومش هوصيك سلام بروس لا تقلق سلام قاطعا للصطحة ذهابا وعودة كما الأسد الحبيس لا يعرف ماذا يفعل لقد تأخر سوكا أكثر مما قال وهو لا يجد ما يفعلها والتلفاز لا يعرض إلا أخبار عن البلطجية المنتشرين في كل مكان مما أحبطاه وأحسسه بالعجز أكثر فأغلقه وقام إلى السطح حتى يقوم ببعض التمارين الرياضية العنيفة حتى لا يقل مستواه في القتال بعدما حدث معه من سائق التكسي الوغد الذي قام بسرقته والذي شرخ احساسه بأنه لا يقهر مستغرقا تماما في تمارينه العنيفة لم يدرك إلا وصوت نسائي يصرخ اطلعي ابتسام أولي لابن الكلب اللي فوق ده يبطل هب بدل ما طلع من فوق ابتسام حضر يا أمه ما أنا نمشي الزفت ده ونرتاح وصوت ابتسام يعلو ويقترب ابتسام أنت يا محروق أنت يا زفت فما كان من بروس إلا أن اختبأ خلف كومة من الأثاث القديم الملقى على السطح وصمت بدوني حتى أن يتنفس فتحت ابتسام باب السطح وهي تصيح بصوت أخنف زاده الصياح خنفا أنت يا حيوان هو بيت أبوك هتوقع البيت على رأسنا أنت فين يا زفت ظلت تبحث عنه بنظرها في أرجاء السطح وهي تنادي عليه حتى اقتربت من السور ابتسام هو رحفين فيني المتخلف ده يكون شوئة تحت وريحنا وضعت يديها على السور ناظرة إلى أسفل غير مدركة أن هذا الجزء من السور متهالك وتهاوت بضع قطع من الطوب مما أخلى بتوازنها ووجدت نفسها تسقط من أعلى السور إلى موت محقق وهي تصرخ صرخة مدوية وفجأة تجد يدا من حديد تمسك بيديها وتمنع سقوطها وصوتا رجاليا قويا يزمجر وبروس يقوم بسحبها إلى أعلى وعضلات ذراعيه تكاد تنفجر من قوة السحب وفي اللحظة نفسها دخلت المعلمة محاسن إلى السطح فوجدت بروس وهو يحاول إفاقة ابتسام من الإغماء وهي نائمة على الأرض ورأسها مرتاحة على فخده فتصرخ <تصفيق> أنت يا ابن الكلب أملتها في البيت ثم تهرع نحو ابتسام مذعورة صارخة بصوت عالم يا ربي يا محسن الحعونة حرمها الصادح يا لهوي يا وفي لمح البصر وجد بروس أمامه أربعة كائنات بشرية من الناحية التشريحية فقط كل واحد منهم يمسك بما تيسر وصالح أن يكون سلاحا بدءا من مسورة معدنية وانتهاءا بطبنجة حلوان محلية الصنع تحفز بروس متخذا وضعا قتاليا وإذا بصوت ابتسام الواهن يقول أقفوا يا رجالة يا الراجل ده الحيني أنا كنت هو من فوق السور وهو اللي الحيني وشديني محاسن وهي تنظر بشك تكلم ابنتها قائلة يعني هو ده اللي عنقاذك يا بيت ابتسام أيوة يا أم أنا كنت ميتة ميتة لولا ان الراجل ده الحين يا ام كأنه عفري لولا كده كان زمنكم بتلموني حتت من قدام ما حاسم بجزع بعد ألف شهر يا حبيبتي، ان شاء الله عدوينك يعني انتي كويسة يا حبيبتي. ثم توجه حديثها لبروس وهي تحتضن ابنتها شكرا يا خوي بس ما تأخذنيش انت اسم النبي حارسك مين بقى بروس بهدوء انا صديق لسوكة واقيم عنده لمدة يومين محاسن مخاطبة رجال المتجمعين خلاص يا رجال ارجعوا على الشغل وانتظرت إلى أن نزل آخرهم وأكملت حديثها إلى بروس يا أخويا ألف شكر إنك لحقت البيت بس أنا الصراحة مش دخل دماغي إنك صاحب المعفن اللي اسمه سوكا ده وأكيد في يوم سيبه هتحصد لأن الودة ما بيجيش من وراه إلا المصائب وأنا سيبقعد هنا من غير ما يدفع ولا ملي ما أحمر عشان عدم التورب أصل المعلم الله يرحمه كان بيعطف عليه عشان هو م إنما يقلبها للوقاندا فده مش هيحصل ثم هو راح فين الزفت ده أجابها بروس بخجل لقد ذهب لكي يأتي لنا بطعام الغداء ثم استطرد بنظرة متوسلة قائلا رجاء يا معلمة لا تطردي وإن كان وجودي سببا لمغادرته المكان فأنا سوف أرحل حالك وأسف جدا للمتاعب التي تسببت بها لكم جميعا ولكن رجاء أرجو أن لا يتعرض سوك لأي نوع من الإذاء لقد ساعدني بدون مقابل وأتمنى أن لا يكون هذا هو ناتج عمله الطيب معي وجهت ابتسام الحديثة لأمها بنغمة يغلب عليها الدلال خلاص يا أم الشاب ولولا ستر ربنا وهو كان زمني في خبر كان والنبي يا أم عشان خاطري خلي يقع محاسم بغضب مصطنع قرأ يا بيت ما أنت عارفة أن ما ينفعش نقعد حد غريب فما بالك أجنابي سألة أمبروس هو الأخ من أنهي بالد البوس والهرسك ورهارسك صاري وهو يدلف من باب السطح وجاي اتعلم قرآن في الأزهر واتسرقت منه فلوسه وأنا مقعده معايا الوجه الله لحد ما يضبط حاله يا معلمة والمصحف والمعبود والختمة الشريف هو ده اللي حصل وأنا كنت لسه هنزل أقولك ده هو ما بقالوش هنا غير سواد الليل بس والله وأنا كنت بعمل معاه وجب الضيافة وكنت هاخده من إيده وأقولك محاسن لوحيت أمك أنت هتعمل شغل الثلاث ورقات ده عليا يا ابن نحمده بتاعتك كاف؟ سوكة والله يا معلمة واللعدة ممي لو بجزب محاسن إن شاء الله أنت وهي في ساعة واحدة يا شيخ أنت مفيش من ورق غير القارف تدخلت ابتسام في الحديث مهدئة أمها معلش يا أم عشان خاطري زماح المرة دي فأجابتها محاسن بحب خلص يا روحي عشان خطرك أنت وبس موجهة حديثها لسوكا. أنت بقى حسابك معي بعدي. ونظرت ابتسام إلى بروس بنظرة يغلب عليها الدلال. شكرا يا الله. أنت اسمك ايه؟ بروس مبتسما. بروس أو أبو الروس كما يطلق على يسوكا. ابتسام وهي تضحك بغنش. <تصفيق> شكرا يا بروس الروس. يعني إنك أنقذتني وكذا يعني. ابتسم بروس بجاذبية قائلا. أنا دائما في خدمة سيدة الجميلة صحبة المعلمة ابنتها قاطعة الحديث بينهما وهي تقول يلا يا بيت ورانا شغل ونزلت الاثنتان مفتحا الطريق للمعلمة وابتسام رافعا يده بما يشبه السلام العسكري وهو يضحك رجع سوكا للخلف وانتظر حتى نزلت الاثنتان من السطح ووجه حديثه إلى بروس قائلا نيلتي إيه يا عم الحج بقى بقول لك حدش يسمع صوتك أجلاء الحرة كلها هنا ثم إن ابتسام دي بره اللعبة دي تخص حسن الدكش يعني بعد عن الشر وغنيله فقال بروس متسائلا Is there something wrong سوكا يفجرك يا أخي لسه عارف البيت وعاوز تاخد الموبايل بتاعها ثم لا هي مش شايلة سامسونج أصل النوكيا بيع هنا في مصر ومرمي في عبدالعزيز وقاطع بروس سامسونج إنني أسألك ما الذي جعلك تظن أن هناك شيئا بيننا؟ سوكا لا أصلخوك حرماجي وبفهم آوي والمعلمة خدت بالها وهي بردك مش عبيطة لي بالك اللي يقرب نحيط بنتها بتاكله المهم انت أقولي إيه اللي حصل الأول؟ شرح له بروس الموقف بسرعة ثم أقبه بسؤاله عما فعله فيما يخص أشياء سوكا بص أنا عارف ترجع الفلوس بس اللي أخد منك الحاجة ما كانش من المنطقة وأنا عملت أوسع مفتقتي واستخدمت كل سلطاتي مع الغجر دول عشان أعرف أرجع لك الخمسمية دول نظر بروس له بجزع قائلا أتقصد أنك استرجعت خمسمائة دولار فقط؟ سوكا. بوس إيدك شعر وداء أنت كان زمانك بتترحم عليهم دلوقتي ثم نص العمى ولا العمى كله ثم أنا كنت هضحي بشرفي عشان أعرف أرجع لك الشوية دول دي وحوش يا رايس الناس بقت ما بترحمش بعد الصورة. نظر بروس إلى المبلغ وأخذه قائلا أنا آسف ولكنني بهذا الشكل لا أعرف كيف سأتصرف سوكا ما تقلقش أنت شوف مصلحة عربيتك وأنا هكلم المعلمة تشغلك أي حاجة في السرجع قبل ما تفرق بروس ولكن كيف أصل لبورت سائد هذه الآن سوكا أنت تريح دلوقتي وإحنا الصبح نشد على الموقف وأنا هركبك مع حمدة يوت صديق الطفولة وهو هيوديك لحد الجمرك ويرجع بيك لما تخلص ماشي يا عم؟ بروس شكرا سوكا ولكن ما هذه النظارات الشمسية التي بيدك سوكا دول من المعلم كبير السريحة حبيبي ودول بقى هدية منه وتقريبا كان مطبوع عليهم من خواجه هفأ من اللي بيروحوا التحرير مستدري من نظارات بروس أنه هو الآخر من الخواجات الهفأ قال سوكا لمؤخذة يعني مش قصدي حاجة وعموما خد واحدة انت شكلك عقبك النظارات خد الغم أو سيبلي الحمرة علشان عندي فللة الأهلي هتليق عليها قوي بروس ولكن أظن أن الحمراء حريمي سوكا أنت هتعمل عليها صايع ولا عشان شوية اللولي اللي في النضارة هنتمع من الأول ثم أنت ما بتفهمش في النضارات خد أنت الغامة وقل يا صبح بروس من صبح هذا؟ وبداخل منزل المعلمة محسن بالدور الثاني وتحت صورة المعلم حمدي الوحش المعلقة في منتصف الغرفة وتزينها شريطة سوداء جلست حسن تستمع لابنتها وهي تحكي بن بهار عن الفارس اللي انقذها من موت محقق والله يا جن جلنا مسور والختمة الشريفة زي ما بقولك انا كنت خلاص بشوف شريط حياتي بيمر قدام عيني زي ما خلتي نعمة قالت لما خبطها المقربوس في السيدة عيشة وفجأة لقيت اللي شدني زي الوحش وتشوفه يوشه يا اما مع انه كان بيحزق حزب بس ايه امر وانت يا حبك عن امك لحيتي وانت بتقعي تشوفي وشه مكفيه كفية محني يا بيت دوشتي دماغي من ساعة منزلنا من فوق بس النبي ياما كل مهند وفي كمان من تمر حسني بس إيه آسد ياما آسد ماشي يا بيت تمرات الآسد خلص وخلصنا زمان حد من رجالة بلغ حسن الدكشو شوية شوي وهيجي يتطمن عليك مش عاوزة كلمة من الكلام ده يتقلق قدامك مش نقصين مشاكل وهو ملو ياما هو كان أبويا ولا وصي علي إحنا مدخلينه معنا في كل حاجة كده ليه يعني الناس بتحك فيه وتمسح له جوخ علشان تتحمى في ظله وإحنا الراجل لنا ظهر وسند من أول أبوكي ما مات نقوم نقول له شكراً على كده وامك في العشة يعني ترمي في حضنه عشان وقف معنا يعني ياما هو ده قصدك ياما ينحل أبو غباوت أبوكي تحمر يا بنت هو في حد قالت ترمي في حضنه أنا لك الراجل ما عملش حاجة وحشة معانا وعايشين وفاتحين السرجة على حاسه يبقى ندي له رق حالو. والنبي حسن الدكش ده بيفكرني بابوكي في عزه ثم الدكش ده ألف وحدة تتمنى ده سيد الحتة يا بيت تذكر بجد مش من بتوع الحبة الزرقة وحبة الستة وثلاثين ساعة على نفسه ياما وألف وحدة دول مش أنا ياما اتنيلي كده جاتك ستين نيلة خليكي قعدة كده لما تحمدي جنبي أحمد ولا عفنه هو يبقى حسن من حسن الدكش أما هو مش وجب علينا يعني بعد اللي عامله معنا بروس ده اننا نطلع له لقمة هو والواد سكره اصله هو قال ان الواد سكره راح يجيب اكل ولقيته راجع ايده فاضية جرايه بيت ما ردها احسن كمان معلش ياما اعتبريه من الندر اللي انت بتعمليه كل شهر ايوه يا روح امك الندر ده للغلابة مش للمقاطع زي سيزيفته وصاحبه ثم انا من امتى كنت بطلع حمام محشي لله ها معلش ياما اهو نطلع جوز حمام ليهم ويبقى كده عملنا واجب الضيافه مع الراجل ده يعتبر ضيف بيتنا خليكي كده لما نشوف حنية ألبومك دي هتودينا على فين؟ قفزت ابتسام وقبلت أمها على خدها دقائق قليلة ووجد بروس وسوكا ابتسام تدخل عليهم السطح وهي تحمل صينية معدنية ضخمة عليها مجموعة من الأطباق فقفز سوكا وهو يأخذ من ابتسام الصينية قائلا هو العيد الكبير دخل علينا وانا معرفش ولا اي ابتسام كرا يا ابن نحمدو انت هتستعبط؟ اسمي انيسة ابتسام ماشي يا ست بكل بس نولين الصينية عنك شكلها تقيل فنظر بروس للصينية وقال ما كل هذا يا أنسة ابتسام فابتسمت بخجل وقالت أه لا أه أنسة دي للحيوان اللي اسمه سوك إنما أنت تقول ابتسامه بس ثم استطردت ثم دي حاجة بسيطة يعني دول جس حمام محشي وتجن بمية باللحمة الضاني ورقاء اللحمة وشوية صلطة خضراء ومخلل أصلاً أمي قالت لي أطلع ليك يعني علشان أنت ضفنا وكده يعني بروس وهو يبتسم بجاذبية وهل تكرمون كل ضيوفكم بهذا الشكل؟ فابتسمت وهي تقول بخجل لا الغالين هو بس وانسحبت بسرعة وغادرت السطح تكلم سوكا وقد وجدت نصف حمامة مستقرع النهائي في فمه آه خاصي شكرك دخلت النغة آخر فأسرع بروس وأعطاهما أمضغ اولا ثم تكلم وهو ويحشو الرقاق حشرا في فمه شكرا بدخلت دموعة اخر حاجة بس أخذ بالك دي بتاعت الدكش نعورني مخلل بروس ماذا تعني أنها تخصه؟ ولماذا تتعاملون مع النساء كأنهن ممتلكات والرجال يحملون سقوك الملكية؟ توقف سوكا عن الأكل وهو يشير بالنصف الآخر للحمامة بص يا هنا مش أمريكا وبتسمش زي النسوان عندك هنا الواحدة بيلبسها الراجل زي العمل الراضي مدى الحياة وما فيش حسن سير وسلوك غل لما ربنا يفتكره ويريحه منها فكك منها نويني طاجن البامية. بروس أنا غير مهتم بابتسام بالشكل الذي تتخيله ولكن الوضع مستفز لا أكثر ولا أقل سوكا فعلا هو مستبز بس هنعمل إيه بها ربنا هات الصلطة رفع بروس وين رأسه إلى الشمس الحارقة حميا وجهه بيديه برغم من النظارة الشمسية أثناء وقوفه على ميناء الانتظار بمحطة التحميل في انتظار وصول عربته البات موبيل الشهيرة وبقية أغراضه حتى يبدأ محاربة الجريمة فلقد انتظر كثيرا من بعيد يراه قادما يحمل أوراق كرشه يتهدل متأرجحا فوق توكة حزام ماركة دبل تو جلدي والذي كاد أن يتحول إلى ثعبان في مرحلة البلوغ مغيرا جلده من كثرة استخدامه والعرق تحت إبطيه يرسم لوحة سريالية وهو يحمل بيمينه أوراقا وفي يساره لفافة مفتوحة تظهر شطائر الفول والمخلل وبصوت مرتفع مزعج يصرخ يا أدوي هات ما ياتين أم الشاي عايزين نفطر وهات لي ما ياتين أم ورقة التخليص عايزين نشتغل في ما أم اليوم مش كفاية بنأكل وإحنا بنشتغل يعني نموته أم نفسينا ثم يجلس في كشك خشبي ويفترش الطعام بروس صباح الخير سيدي المفتش يا فتاح يا عليم، تفضل معايا. ثم مش أنا سيد المفتش يا خواج، سيد المفتش أجاز النهارد. لا أنا أقصد عموما لدي سيارة أريد استلامها. أجابه وفطات الطعام يتطير من فمه. وهو لا ينظر لبروس. خليجي، مواصفات خليجي مع الأستاذ سيد المفتش. وهو أجاز النهارد. ومر من أمامهم رجل. فألقى المفتش عليه السلام بصوت عال جدا صباح فعل عم سيد بروس يا سيدي إن المفتش مقاطعا أخذ جابر يا سيد جابر أنا أريد أن أستلم المركبة الخاصة بي من الجمرك ما قلت لك خليجي مواصفات خليجي ولا أوروبي أنا لا أعرف ما هو الخليجي مواصفات خليجي ولكنها صنعت في بلدي أمريكا فيتنبه جابر تاركا الشطيرة ويلتفت إليها قائلا بصوت عال مرحبا. أهلا أهلا يا مراحب يا مراحب بالناس الحلوة بتعبو بام وما الإيه سيدي وسيده كلام أفلام الكفار ده اتفضل جنبي يا برنس. ابتسم بروس قائلا مقلدا جابر. ههه <تصفيق> البرنس ااا اليوم انا بروس. <تصفيق> إيه الحلاوة دي الله أكبر عليك وكمان ابن نكتة والله كل الخالقت كده ولد نكتة بسم الله وافتر معايا. شكرا سيد جابر. طب شوية شاي شوية هتا صغيرين شكرا سيدي انا اريد ان انهي اجراءات استلام سيارتي لاني احتاجها جدا وبشدة عناية بس انت كده هتدفع شحن ورسوم استلام وتخليص جمركي وارضية جافه وارضية ميناء وضريبه شحن وضريبه استلام وضريبه فحص وهتشرب المهندس شاي عشان الفحص ده غير ورق التخليص واللي كمان قطعه برسم تذميرا. ما كل هذا سيدي اللعنة ما كل هذا التشدد الضريبي جابر هاو ده من أجلك انت ثم لسه اللجنة الفنية للفحص يمكن تكون العربية دي فيها مواد محزورة أجاب بروس بقلق وكم من الوقت سوف يستغرق كل هذا؟ جابر بص يا سيد الناس وصل على اللي يشفع فيك بروس صامتا آه لم أغزة طب صلي على لا يزال بروس صامتا أنت ممكن تخلص لوحدك كل ده بس ربنا يكرمك أخلص؟ أو أنه ساعدك وانت وزوءك سيد جابر أظن أنني لم أتعامل معك إلا بكل احترام لا يا خواجه أنت مش فاهم أنا قصدي تأخذ بالك من أخوك جابر يعني سيدي إنه شرف لي ولكن هل هناك من يهددك كي تحتاج أن أحميك؟ يا دين النبي يعني تديني توبس يا عم الحق الخواجه. فهمت كده؟ يعني فلوس ولكن هذا قد يعتبر رشوة وأنك في الأساس تقوم بأداء عملك وجابر مقاطعا خلاص يا عم الحج اتفضل عدي بكرة لما سيد المفتش يجي هو اللي معاه ربيض بروس ولكنك لم تعرف ما هو نوع سيارتي بعد ولا بعد ولا قبل انا النهاردة معايا جرارات اتوكل على الله وسبنا نخلص مصالح الناس يا خواجة